بسم الله الرحمن الرحيم متقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزا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 وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مهابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة ما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا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 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة فجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت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 وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت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 لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم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 إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرهون يشهده المقربون إِنَّ الْأَبْرَارَ لفي نعيم على الأرائك ينظرون يعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تصميم عينا يشرب بها المقربون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 وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون حي على الصلاة